به الماء فأنزلنا به الماء، فأخرجنا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خرس لا يقوم إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عم ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.